الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على في خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر الفتن جملة ثم نفصل ذكرها بعد ذلك ان شاء الله تعالى قال البخاري حدثنا يحيى بن موسى حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر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 قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ثم رواه البخاري أيضا ومسلم عن محمد بن المثنى عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به نحوه وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن حذيفة فرواه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري الكوفي عنه مبسوطا وفيه تفسير لما فيه من مشكل ورواه النسائي وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن قرط عنه وفي صحيح البخاري من حديث اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن حزيفة قال تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر وثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ومن الغرباء قال النزاع من القبائل ورواه ابن ماجه عن أنس وأبي هريرة وقال أحمد حدثنا هارون بن معروف أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرني أبو صخر أن أبا حازم حدثه عن ابن لسعد بن أبي وقاص سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان من هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها من هذين أو إلى هذين مكتوب من هذين لعله إلى هذين مم. وقال أحمد حدثنا حسن ابن محمد بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا جميل الاسلمي عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا يدركني زمان أو قال لا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم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 تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ورواه أبو داود عن وهب ابن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو به وقال ابن ماجه حدثنا عمرو بن عثمان عن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا عباد بن يوسف حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد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 لا تفترقن أمة على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار إلى يا رسول الله من هم قال الجماعة هذا الحديث يعني اليهود الذين يكونون على ما جاء به موسى عليه السلام في زمنهم في وقتهم هم الذين يكونون في الجنة أما بعد بعث عيسى تتابعت الأنبياء بعد موسى كثير ولكن كلهم يأتون لتجديد الدين والتوراة هي كتابهم حتى بعث الله عيسى هو آخر بني رسل بني إسرائيل فأنزل معه الإنجيل فصار من لم يؤمن به فهو في النار فلا بد أن اليهود والنصارى يتبعون عيسى وإن لم يتبعوه فهم هالكون حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فنسخ الشرائع كلها وصار هو خاتم الرسل فمن لم يؤمن به فإنه يكون في النار فما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار ثم قوله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة هل المقصود بالأمة هنا لأمة الإجابة لان الامه تنقسم الى قسمين امه يقال لها امه الدعوه وهذا يشمل كل من على الارض من الجن والانس لان الله بعثه للناس كافه بل للجن والانس فالذين استجابوا له وقبلوا ما جاء به يقال لهم امه الاجابه استجابوا له فالذين يفترقون على ثلاثة وسبعين هم أمة الإجابة وليس امه الدعوة أمة الدعوة لا يزالون على كفرهم لم يدخلوا في الإسلام وإنما الذي يفترق الذين أجابوا ثم هذا قال إنها كلها في النار إلا واحدة فسألوه عن هذه الواحدة من وصفها وقال من كنت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يعني من كان على الحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من توحيد الله وعبادته وتمسك به فهو الذي يكون ناج ويكون من أهل الجنة أما المنحرف فإنه من أهل الوعيد وهذا حديث قالنا 73 وقالنا وسبعين منها في النار وواحده التي تنجو فهذا يدل على أن الحق واحد وأنه لا يتعدد وأن المصيب واحد وأنه يجب على العبد أن يجتهد في معرفة الحق ويحذر من الافتراق وان يكون متبعا لما يوجب النار لانه صلوات الله وسلامه عليه قال كلها في النار ثم قوله كلها في النار أقول هذا من نصوص الوعيد ولا يلزم انهم اذا دخلوا النار يبقون فيها ولكنهم يدخلونها ودخول النار ليس سهلا امر صعب عظيم. فعلى هذا يدخل في ذلك كل من خالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني عنده عقل وعنده علم لا يكفي هذا لا بد من اتباع الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينجو الإنسان من عذاب الله جل وعلا والعذاب قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة ولكن الغالب أنه في الآخرة لهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا فحبل الله هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسلام أو القرآن قد فسر فسر حبل الله ثلاثة تفسيرات عند المفسرين منهم من يقول حبل الله هو الإسلام ومنهم من قال هو القرآن ومنهم من قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كله حق فالإسلام والقرآن والرسول لا يختلفان كلها تدل على شيء واحد وهو عباده الله وحده والتمسك بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم حذر من التفرق ولا تكونوا كالذين اختلفوا يعني من قبلكم تفرقوا وصار شيع وثم قال في نهاية ذلك لوعدهم بالعذاب العظيم انه إذا تفرق ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اما الذين اسودت وجوههم كبرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تذكرون جاء ابن عباس في التفسير انه قال تسود وجوهها للبدع والمعاصي وتبيض وجوهها للسنه والاعتصام بها الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم والحقيقة أن الأمر واضح وضحه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا عذر لمن خالفه فمن خالفه فهو متوعد ثم العلماء اجتهدوا في تعيين هذه الفرق وألفوا مؤلفات في هذه على ضوء هذا الحديث فأددوها وجعلوا مثلا الفرق أصلها أربع ثم هذه الاربع انشطر منها فرق أخرى حتى أوصلوها إلى العدد الذي ذكر في الحديث وقد يكون أيضا هذا ليس هو الحد الذي ينتهي إليه التفرق لأن الأمة لا تزال يحدث فيها تفرق ولا تزال يحدث فيها أمور مبتدعه تستجد في دين الله جل وعلا فيدخلون في هذا وعلى كل حال الحق هو ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي يأصم الإنسان من عذاب الله جل وعلا ثم هذا معناه أنه لا بد للإنسان أن يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر متعين ومعرفة ذلك الذي يجب على كل مسلم ومسلمة هو عبادة الله وحده كيف يعبد الله لا بد أن يعرف كيف يعبد ربه وبأي شيء يعبده ومن ذلك الأمور التي أوجبها الله جل وعلا للصلاة واداء الزكاة وكذلك صوم رمضان والحج فيتعين على المسلم أن يعرف ذلك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يكون دليله الناس والمجتمع ينظر ماذا يفعلون ثم يسير معهم يفعل كما فعلوا ما قال الصحابه لا تكن أم معه قالوا ما هي الاماه قال اذا اهتدى الناس اهتدى واذا ضل الناس ضل يكون هو مع الناس وهذا واقع كثير من الناس تجده ينظر الى قومه والى اهل بلده او اهل بيته ثم يكون معهم على ما هم عليه سواء حق ولا باطل ولا يهتم بأمر الله وأمر ودينه الذي جاء به المصطفى ويعرفه بدليله وباقتنائه ونظره حيث تجد الآل مسلمون مثلا مثلا في الحج يأتون وهم لا يعرفون من أحكام الحج الا القليل ثم إذا وقع أحدهم في مخالفة يسأل من جواره ويسأل هذا وهذا ثم يدله على ضلال ويفتي بعضهم بعضا بضلال فلابد أن يكون مثل ما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم يعني أن المناسك تخل عنه وكذلك قال صلوا كما رأيتمني أصلي فالصحابة صلوا كما صلى والذين بعدهم صلوا كما يصلي الذين اخذوا الصلاة عنه ولكن ليس مجرد نظر فقط بالدليل بالأدلة التي يقولها صلى الله عليه وسلم ويبلغها عن ربه جل وعلا على كل حال هذا طريق النجات والله سوف يسال العبد يوم القيامة وكم اتى في كتاب الله من ذكر مسألة المرسل إليهم مع المرسلين، وربك لا نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلا نسألن الذين أرسل إليهم، ولا نسألن المرسلين، فالله يسأل الرسول ويسأل المرسل إليه. هل بلغت؟ فماذا يكون الإنسان يقول إذا سأله الله جل وعلا؟ أرسلت إليك رسولا، فماذا؟ عملت يقول جهلت ما جاء به لم اعرف ما جاء به هذا لا يجوز ان يكون كذلك لانه بلغ البلاغ المبين فلا بد ان يعرف وعلى كل حال هذا يختلف اختلاف الناس فانسان مثلا ليس عنده مال لا يجب عليه انه يتعلم احكام الزكاه وأحكام يعني ما يجب في المال حتى يصير عنده المال وكذلك انسان لا يجب عليه الحج ما يلزمه أن يتعلم حتى يجب عليه اذا وجب عليه وجب عليه ان يتعلم احكام الحج ومسائله حتى لا يقع في مخالفه كثير من الناس يتعب, يتعب نفسه ويبذل ماله ويرجع الى اهله بلا حج لأنه جاء بخلاف ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الصلاة يجب أن يعرف يعني إحكامها كيف يعني ما هو يعني يأتي المسجد ويقف ثم يركع ويسجد ويخرج بدون أن يتاثر وبدون أن يعرف أنه يقف بين يدي الله وأنه يناجي ربه وأنه يعني يجب أن يكون قلبه حاضرا وعارفا ماذا يقول وما يفعل وإلا ترد عليه صلاته فإنه لا يقبل من الإنسان من صلاته إلا ما أقلها الشيء الذي يعقله وهكذا إذا أراد مثلا أن يبيع ويشتري يجب عليه أن يعرف أحكام البيع وأحكام الشراء ويعرف مسائل والمر المحرمة لعل لا يقع فيه وإلا إذا كان يخوض بدون علم وبدون يكون جهله وخطاه أكثر من صوابه المقصود أننا عبيد تعبدنا الله بأمره ونهيه وإذا لم نعرف الأمر والنهي عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفناه ولا أدينا ما وجب علينا نعم قال تفرد به ابن ماجه وإسناده لا بأس به هذا الحديث التي مضت في ذكر القوم الذين يكونون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها قال حذيفة صفهم لنا قال قوم يتكلمون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني أنهم يتكلمون بالكلام العربي ولكنهم قلوبهم مشبعة بما عند الكفار فهم يتكلمون باللسان العربي ولكنهم يدعون إلى جهنم لأنهم تربوا باحضان اليهود والنصارى وارتضعوا من لبانهم فهم يدعون إلى طريقتهم وإلى مذهبهم وهذا هو الواقع في كثير من البلاد وهؤلاء جاء وصفهم كما سيأتي لأكثر من هذا كما سيأتي في رواية التي سيذكرها وعلى كل حال فائدة في مثل هذا أن الإنسان يحذر وإذا سمع الشيء الذي يقول ما هذا يجب أن يتأكد وأصبح الآن تجد مثلا الدعوة إلى نبذ الحق واحتضان طرق اليهود والنصارى وغيرهم وربما دعوا إلى أن اليهود والنصارى أنهم اخوان وأنهم أهل دين وأنهم يكونوا كلهم ناجون لأنهم أهل دين سماوي هذا كتاب وهذا كتاب أين يعني ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول والله لو كان أخي موسى حي ما وسعه إلا اتباعي يعني لو كان الرسول والله جل وعلا أخذ الميثاق على الرسل أنه إذا بعث رسول أنهم يناصرونه ويتبعونه فكل رسول ينسخ ما الرسالة التي قبلها إلا توحيد الله وعبادته كلهم جاءوا بهذا والمقصود ان هذه الرسالة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم نسخت الرسالات كلها فلا طريق إلى النجاة وإلى الخلاص من العذاب إلا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل مثلا ثبتت الحديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا أدلا فيكسر الصليب ويكسر الخنزير ويضع الجزية قول ان عيسى عليه السلام ينزل بهذه الشريعة ما يأتي بشريعة أخرى يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أتباعه بل هو أفضل أتباعه لأنه من أولو العزم من الرسل وهو رفع إلى السماء حيا وسينزل في آخر الزمان من أشراط الساعة نزوله ثم يحكم بما جاء به أخوه محمد صلى الله عليه وسلم فليس هذا يعني متمسك لمن يقول نحن نتبع عيسى فعيسى على الحق وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بالحق يقول أنه يحكم بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أتباعه نعم. وقال ابن ماجه أيضا حدثنا هشام هو ابن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو حدثنا قتاده عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين ثرقة وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وهذا اسناد قوي على شرط الصحيح تفرد به ابن ماجه أيضا يعني الجماعة المقصود بها من كان على الحق وإن كان واحدا أو جماعة أما السواد الأعظم ما يلزم ان يكون جماعة لأن الجماعة من عرف الحق وتمسك به ولهذا قل علماء الجماعة في زمن الإمام أحمد هو الإمام أحمد ومن كان معه أما بقية الناس فإنهم ظلوا في هذا فجماعة الذين يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا قلة نعم وقد روى أبو داود من حديث الأوزاعي عن قتادة عن أنس وأبي سعيد قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمة اختلاف وفرقة وقوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل الحديث يعني الفعل ويحسنون السلوك يعني والدعوة لأن كل من سار على نهج فهو يدعو إلى ذلك المنهج الذي يسير عليه ولهذا مضى في الحديث يقول يتكلمون بعلسنتنا ولكن قلوبهم قلوب العاجم والعاجم معناها الذين يتعلمون عندهم من اليهود والنصارى وغيرهم فقلوبهم معهم وقلوبهم على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بكل ما سيقع في هذه الأمة وإخباراته هذه تحذيرات نحذر من الاغترار بهم أو خلفه. نعم. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى بن فارس قالا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان هو ابن عمرو حدثنا أزهر هو ابن عبد الله الحرازي قال أحمد عن أبي عامر الهوزاني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة تفرد به أبو داود وإسناده حسن وهذا لا يخالف الماضي أنهم على ثنتين والسبعين ولأنه ذكر بني إسرائيل وبنو إسرائيل يدخلهم النصارى واليهود كلهم عموما ولكن لما ذكر الأمتين اليهود والنصارى قال ثلاثة والسبعين يعني أولا تركوا على 71 اليهود والنصارى التنقى على 72 وهذه الأمة تزيد فرقة تكون على 73 تكون واحدة منها هي السالمة الناجية والبقية تكون في النار نعم وفي مستدرك الحاكم أن الصحابة لما سألوه عن الفرقة الناجية من هم قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي كذلك في الترمذي هذا في المستدرك والترمذي يعني انه فسر ذلك من كان على مثل معنى عليه ولا يلزم ان تكون المثليه مطابقه من كل وجه لكن يجب ان يكون متمسكا بتوحيد الله جل وعلا وعباده وتوحيده توحيده بالفعل الذي يصدر منه من العبد نفسه وتوحيد الله بأفعاله وبأسمائه وصفاته ثم البقية تتبع هذا يعني بقية الاعمال أما المنحرف في هذا فإنه يدخل في الفرق التي ذكر اهل العلم أن أصلها اربع الخوارج والمرجع والقدرية والشيعة أو الرافضة ثم كل واحدة من هذه الأربع افترقت إلى فرط متعددة نعم وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سواده عن سهل بن سعد الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتركبنا سنن من كان قبلكم مثلا بمثل تفرد به أحمد من هذا الوجه يعني أيضا هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم في ضمن التحذير والتحذير من ركوب طرق اهل الكتاب الذين قبلنا هم اليهود والنصارى وقد يدخل فيه غيرهم من العاجم الذين يكون لهم كيان وقوة وينظر إليهم لأنه كما هو طريقة بني آدم في طبيعتهم، الضعيف ينظر إلى القوي فيقتدي به ويتأثر به، فالقوة هنا قوة الدنيا قوة في الدنيا، والحقيقة القوي هو الذي يكون بالله جل وعلا في ايمانه ولكن هذا لا يعتبر عند أكثر الناس، فالمقصود أن هذا فيه التحذير من اتباع. غير الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد يكون مثلا ناس يدعون أنهم يتبعون الرسول وهم بعيدون عن ذلك فيغتر الذي لا يعرف الحق ولا يميز الحق من الباطل ولهذا قول لنا حذيفه رضي الله عنه تعلمت الشر والناس يتعلمون الخير وهذا من فقهه رضي الله عنه الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه وهو لا يدري فيتعلم الشر حتى يتوقع ويجتنب فالذي لا يعرف الشر قد يدخل فيه وهو يظن انه خير نعم وقد تقدم في حديث حذيفة ان المخلص من الفتن عند وقوعها اتباع الجماعه ولزوم ولزوم الامام بالطاعه إذا كانوا على حق والتباع الشرع، وإذا فسدوا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإنما الطاعة في المعروف. قال أبو بكر الصديق: أطيعوني ما أطعت الله عز وجل، فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة إلا بالمعروف، ولا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. كما جاء في صحيح مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وحثهم على طاعته وقال من أطاعه فقد طاعني ومن عصاه فقد عصاني ففي اثناء المسير غضب عليهم أميرهم فقال لهم ألم يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني قالوا بلى قال إذا نجمعوا لي حطر فجمعوا الحطب اتثالا لأمره ما قال أججوه نارا فأججوه نار ما قال دخلوا فيها وقفوا قال أما هذه لا نحن فررنا من النار فندخل في النار إنه كذل حتى ذهب غضبه وطفئت النار ثم لما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فقال لو دخلتم فيها ما خرجتم منها إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا الله جل وعلا لما ذكر رسوله وأمره بالبيعة بيعة النساء يا أيها النبي جاءك المؤمنات يباينك على لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فباينهن والسفل لهن الله يعني قل ولا يعصينك في معروف إذا كان هذا يقال للرسول صلى الله عليه وسلم فكيف غيره فالمعروف هو الكتاب والسنة هو شرع الله، فإذا خالف الإنسان فلا طاعة حتى وإن كانت أمك أو أبوك إذا خالف أمر الله لا يجوز أن تطيعه، إنما تطيعه إذا أطاع الله جل وعلا إذا كان أمره لا يخالف أمر الله ولا يخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال ابن ماجه ما قال الله جل وعلا في, ال... في اليهود والنصارى تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جاءنا عدي بن حاتم لما جاء ليسلم وعدي كان نصراني من نصارى العرب وسمع الرسول يقرأ هذه الآية قال يا رسول الله ما عبدناهم قال بلى ألم يحل لكم الحرام فاتتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فاتتبعوهم قال بلى قال تلك عبادتهم يعني عبادتهم يزم انها تكون السجود والركوع والدعاء بل إذا اتبع الإنسان مخلوقا في معصية الله فهذه عبادة له عبادة لذلك المخلوق نعم وقد قال ابن ماجه حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا معان بن رفاعة السلامي حدثنا أبو خلف الاعمى أنه سمع أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم ولكن هذا حديث ضعيف لأن معان بن رفاعه السلام قد ضعفه غير واحد من الأئمة وفي بعض الروايات عليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله وقد كان الإمام أحمد يقول السواد الأعظم محمد بن أسلم الطوسي وقد كان أهل الحق في الصدر الأول هم أكثر الأمة فكان لا يوجد فيهم مبتدع لا في الأقوال ولا في الأفعال وفي الأعصار المتأخرة قد يجتمع الجم الغثير على بدعة وقد يخل الحق من بعض الأزمان المتأخرة عن عصابة يقومون به كما قال في حديث حذيفة فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال له فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عضى بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وكما تقدم الحديث الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وسياتي في الحديث لا تقوم الساعه على أحد يقول الله الله بل بدأ اسمها برسول الله صلى الله عليه وسلم رجل واحد هو اول المسلمين صلوات الله وسلامه عليه ثم تبعه ابو بكر وزوجه خديجه ثم بلال وهكذا ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسه سليمي قال كنت الجاهليا أرى أن الناس ليسوا على شيء يعني يعبدون الاصنام يعبدون الشجر يعبدون ويقتل بعضهم بعضا وينهب ينهب الأموال وليسوا على شيء ليسوا على حق على باطل يقول فكنت أتقرؤ الأخبار وأذهب إلى موارد المياه أسأل هل من خبر وقصد هل من خبر يعني هل من خبر يخبر عن الحق والطريق الذي يجب أن يسلك لما يخبر الدنيا يقول فلا أجد من يخبرني حتى جاء ركب من قبل مكة وقلت لهم هل من خبر قال نعم قالوا نعم رجل يخبر خبر السماء ويعني أنه يأتيه الوحي من السماء يقول فقعدت على راحلتي يعني أدثت الراحله وأذهبت إلى مكة قل فلما أتيت مكة وجدت الناس عليه جراء يعني يجسرعون ويبحثون عنه حتى ليقتلوه وهو مختفي يقول فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت ما أنت فقال أنا نبي قلت وما نبي يعني ما يعرف شو معنى النبي فقال أرسلني الله إلى الناس لوجوب عبادته وكسر الأسلام وسرة الأرحال فقلت ومن معك على هذا فقال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر بلال فقط فقلت إني متبعك فقال لا تستطيع الا ترى ما أنا فيه يعني من كونه مختفي وكونه ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني فقلت لما سمعت انه ذهب إلى المدينة أتيته فقلت أتعرفني قال نعم أنت الذي أتيتني لمكه فذكر بقية الحديث نعم والمقصود أنه إذا ظهرت الفتن فإنه يسوغ اعتزال الناس حينئذ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصيه نفسك هو ب... نعم بخويصة بخوي... هو... بخوصة نفسك م. ودع أمر العوام وفي رواية إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعة ودنيا مؤثرة م. فعليك بخاصه نفسك م. فإن من بعدكم زمان الصبر صبر فيهن الصابر الصابر فيهن الصابر, نعم. الصابر فيهن كقبض, ال... كقبض على الجمر كالقابض على الجمر هو شخص صبر فيهن كقبض على الجمر الصابر فيهن كالقابض على الجمر وقد اعتزل جماعة من السلف الناس والجمعة والجماعة وهم أئمة كبار كأبي ذر وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وسلمة بن الأكوع في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حتى اعتزلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة واعتزل مالك الجمعة والجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفته الحديثة في فضل الصلاة فيه فكان لا يشهد جماعة جمعه ولا جماعة وكان إذا ليم في ذلك يقول ما كل ما يعلم يقال وقصته معروفه هو كان اتساع وردو اودي يعني لأن ظهر في ذلك الوقت وظهر محن فاعتزل الناس لهذا ما ابو ذر رضي الله عنه فله مذهب خاص يرى انه فاشار عليه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه انه يعتزل الناس فاعتزلهم ذهب الى الربذه وقد قال صلى الله عليه وسلم لما في غزوة تبوك ما ذهب ونزل في منزل من المنازل وهو سائر رأى, رأى رجل, رجل مبيض يمشي على وحده فساله قال كن أبذر فإذا هو أبذر فقال رحم الله أبذر يبعث وحده يكون وحده ويبعث وحده ويموت وحده ومات وحده وسيبعث وحده فالمقصود أن الاعتزال إذا خاف الإنسان من دي على دينه فإنه مشروع مشروع أن يأتزل الناس كما في هذا الحديث وفي قصص الساد بن أبي وقاص أتزل الناس في قصره الذي كان في العقيق وبقي فيه حتى توفي وغيره من السلف فالعزله اذا الانسان ما استطاع القيام بالحق ولا استطاع الدعوه اليه وخاف على نفسه شرع له ذلك حتى يسلم كما جاء في الحديث انه يوشك ان يكون خير مال المرء غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. نعم. وكذلك اعتزل سفيان الثوري وخلق من التابعين وتابعيهم لما شاهدوه من الظلم والشرور والفتن خوفا على إيمانهم أي يسلب منهم. وقد ذكر الخطابي في كتاب العزلة وكذلك ابن أبي الدنيا قبله من هذا جانبا كبيرا وقال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف يعني أ... الخطابي له كتاب اسمه العزلة وطبوع منتشر و... وكذلك ابن أبي الدنيا له كتاب أتزال الناس وابن الوزير اليماني له كتاب العزلة لأنه اعتزل وكتب هذا الكتاب وكثير من العلماء سلكوا إلى المسلك ولكنهم في وقت يعجزون عن القيام بالحق فيخافون الوقوع فتن فيعتزلون الناس نعم. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد, الرح عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي صعصعة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 ويجوز حينئذ سؤال الموت وطلبه من الله عند ظهور الفتن والظلم وإن كان قد نهي عنه لغير ذلك كما صح به الحديث يعني إذا خاف الإنسان على دينه أن يفتكلا شاز أن يسعد بالموت أن الله يميته على الحق لأن هذا غنيمة وإنسان يعني رأس أمره الدين الدنيا لا تسوي شيء والدنيا أيضا من الفتن ف... وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله فانه إذا مات أحدكم انقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا فلا بعمله لأن الإنسان لا يدري هل قام بما يجب كما أمر أو أنه قصر ثم لا يدري هل قبل أو لم يقبل ما بين مثلا حسنة لا يعذريها القبلة وقوله وسيئة متحققة سيئة متحققه لا شك فيها أما الحسنات فمشكوك فيها يعني مشكوك في القبول ولهذا كان عبد الله بن عمر يقول لو أعلم أن الله قبل مني حسنا لتمنيت الموت. قال والدليل على جواز سؤال الموت عند حلول الفتن الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن معال بن جبل وهو حديث المنام الطويل وفيه اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وهذه الأحاديث المتقدمة دالة على أنه يأتي على الناس زمان شديد لا يكون فيه للمسلمين جماعة قائمة بالحق إما في جميع الأرض أو في بعضها سيأتي أنه سيذكر أنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه اخر الزمان يأتي الرجل إلى القبر يتمرغ عليه يقول يا ليتني مكانك ليس به الدين ولكن من الفتن التي يشاهدها والمحل نعم وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي الدجال عيضا جاء معه فتن هائلة عظيمة لهذا في الحديث من سمع به منكم فلينع عنه فان الرجل ياتي واثقا بدينه فلا يزال حتى يتبعه لانه يقول للخريبه اخرجي كنوزي فتخرج كاسوب النحل معه ويقول للسماء امطري فتمطر ويقول للارض انبتي فتنبت وياتي القوم يدعوهم فيردون دعوته فتمحل بلادهم وتموت مواشيهم ويأتي القوم يستجيبون له فتغدق عليهم الأرض السماء المطر والنبات وغير ذلك فإنه يأتي رجل يأتيه الرجل ويقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك اتؤمن باني ربك يقول نعم فيتمثل شيطانان أحدهم بصورة أمه والآخر بصورة أبيه فيقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك فياتي المدينة هنا ما يدخل المدينة ولكنه يأتي إلى أطرافها وينزل في سبخة من السبخاتها فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج له المنافقون وأكثر من يخرج له النساء فتنه سهله حتى لو جاء الرجل يربط امه واخته وزوجته خوفا انها تذهب تبعه ويخرج رجل من اهل المدينه اليه فاذا وصل الى الذين يقدمهم امامه يقول بعضهم أتؤمن بربنا فيقول لا هذا الدجال الكذاب الذي حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بعضهم يبعض اقتلوا فيقولون ألم ينهكم ربكم أن تقتل أحدا دونه فيذهبون به إليه يقول تؤمن بي يقول لا أنت الكذاب الدجال الكذاب فيقتله ويجعله فرقتين يعني يقسمه قسمين ثم يمشي بين قسمين ثم يقول له قم فيقوم، فيقول تؤمن بي؟ فيقول لم أزد لك إلا بصرا. لا، لا أؤمن بك، بس انت الدجال الكذاب. يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. فكذلك يقول نعه جنة ومعه نار، وناره جنة وجنته نار. ما شاء الله. المقصود نافتا عظيمة، ولهذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم.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 حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا مم. وفي الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين مم. على الحمد. هذا الأمر موجود الآن بكثرة الذين يفتون بلا علم ويستفتون وقد يكون الإنسان مثلا يريد الشيء الذي يناسبه ويلائمه فيسأل هذا فإذا لم يجبه بما يريد سأل آخر حتى يجد من يفتيه بما يريد هذا موجود الآن والواجب على الإنسان يتق الله جل وعلا ويبحث عن الحق وإذا سأل يسأل من يثق بدينه وبعلمه وإذا لم يتأكد يعني يجب عليه التاكد في هذا ان الله جل وعلا يقول واسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الذكر هم أهل العلم الذين يعملون بعلمهم ليس مجرد علم فقط نعم. وفي الحديث الآخر لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي صحيح البخاري وهم بالشام قال عبد الله بن المبارك وغير واحد من الأئمة هم أهل الحديث قال بالشام يعني هذه بشارة لعلي الشام وفي رواية النوم في بيت المقدس وحديث الدجال ونزول عيسى تدل على هذا لأن عيسى ينزل في الشام ينزل في هناك بين يعني في القدس عند باب لد ويقتل الدجال ويجتمع عليه المسلمون فهي العصابة التي على الإيمان وعلى الحق تكون هاك ولكن هذا في آخر الزمان ونحن لا ندري الآن في أي وقت لا شك إننا في آخر الزمان ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت وأنا والساعة كعاتين ويشير بيصبعي هذين كعاتين وكادت تسلقني فالله جل وعليه اقتربت الساعة وانشق القمر في آيات كثيرة يذكر أن الساعة أنها قريبة وأنها ولكن علاماتها لا تزال توجد إلى الآن لم تكمل ثم إذا كملت أيضا لا يدرى متى، فإنها لا تأتي الناس إلا بغته غير أن هذه الأمور التي أخبر بها الرسول لا بد من وقوعها لا بد أن تقع وكثير منها لم يقع بعد مثل خروج الدجال ونزول عيسى وكذلك المهدي وكذلك طلوع الشمس من المغرب وكذلك القصوف التي في جزيرة العرب خاصة في ال وغير ذلك مما يخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكن العلماء قسموا هذه إلى اقسام ثلاثة قالوا علامات بعيدة مثل بعثه الرسول وموته صلوات الله وسلم عليه وسلم وعلامات متوسطة وعلامات كبيرة تلي قيم الساعة نحن الآن في المتوسطة وربما نكون في آخرها والله أعلم نعم وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري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 من مفسرين ومحدثين وقراء وفقهاء ونحات ولغويين إلى غير ذلك من أصناف العلوم النافعة والله أعلم يك يقول هناك أحد الأصوى نحسبه على خير اعتزل الناس والجمع والجماعة فلما نوصح قال ليس كل ما يقال ليس كل ما يعلم يقال فما رأي فضيلتكم يعني هذا قول الإمام مالك وقال كذا ما تزل في بيته قيل له قال ما كل شيء يقال يعني يصير هناك أمور يخاف منها إذا صرح فيها قد مثلا يبتل بشيء فلا يلزم هذا حق صحيح